يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا هل يحبكم بعضكم بعضا ابغاث بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُوسِيبُ بُأْخَأَنُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيكِ الْمَيْتَ فَكَرِتُمُ وَتَنقُ الله إِنَّ اللَّهَ تَّوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا مِنْ கும் وَجَعَلْنَاكُمْ கும் إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير قُل لَّن تُعْرَبُوا أَمَنَ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا لَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِقُولُوا وَإِنْ تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ شَيْـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ மீனவினி ஓசூலி சுமலம் யூஜூ மசிம் ஃபீசவி ột родğan рок הי filtRA وَلَأَنْتَ عَلِّمُونَ اللَّهَ دِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ عَلَيْكَ أَنْ أَنْ لَا عَلَيَّ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ கு ودقيق <تصفيق> <تصفيق> إن الله يعلم ما في السماوات والأرض والله بص